الشريط الثالث من كتاب السيرة النبوية دروس وعبر الوجه الاول وقد شيعهم الرسول بنفسه ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا معان فبلغهم ان هرقل قد جمع جمعا عظيما ونزل في مآب من ارض البلقاء وهي كوره من اعمال دمشق قصبتها عمان وكان جيش الروم مؤلفا منهم ومن العرب المنتصرة فتشاور المسلمون فيما بينهم ورأوا أن يطلبوا من الرسول مددا أو يأمرهم بأمر آخر فيمضون له فقال عبد الله بن رواحة والله إن الذي تكرهونه وما خرجتم له تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فإنما هي إحدى الحسنيين فإما الضفر وإما الشهاده فوافقه الناس على خوض المعركة وابتدا القتال فقاتل زيد حتى قتل ثم تسلم اللواء بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل على فرسه ثم اضطر للنزول عنها فقاتل مترجلا فقطعت يمينه فأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره فاحتضن اللواء حتى قتل رضي الله عنه ووجد فيه بضع وسبعون جرحا بين ضربة بسيف وطعنة برمح ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم اتفق المسلمون على إمرة خالد بن الوليد للجيش وكانت هذه أول معركة يحضرها في الإسلام فما زال يستعمل أو الحربية حتى أنقذ الجيش الإسلامي من الفناء ثم عاد به إلى المدينة كانت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج جزيرة العرب ضد الروم وسميت بالغزوة وإن لم يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة المحاربين فيها حيث بلغوا ثلاثة آلاف مما يخالف عدد المحاربين في السرايا وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد في هذه المعركة سيف الله تسعة غزوة الفتح وهي فتح مكة وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة وسببها أن صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد رسول الله إن شاءت أو تدخل في عقد قريش فارتضت بنو بكر أن تدخل في عقد قريش وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك السنة أي الثامنة اعتدت بنو بكر على خزاع فقتلت منها نحو عشرين رجلا وامدت قريش بني بكر بالمال والسلاح فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وتجهز لقتال قريش الا انه لم يرد ان يخبر الناس عن وجهته لان تستعد قريش فتستباح حرمة البلد الحرام وتمتلئ ارجاؤه باشلاء القتلى ولكن حاطب بن أبي بلتعة البدري أرسل كتابا سريا إلى مكة يخبرهم فيه بتوجه الرسول إليهم فأطلع الله رسوله على أمر الكتاب فأرسل إلى المرأة التي تحمله بعض أصحابه ليفتشوها فعثروا على الكتاب فدع الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال له ما حملك على هذا فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأا ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عمقه فإن الرجل قد نافق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان وفي الطريق أفطر وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في سفرهم وكان عددهم حين خروجهم من المدينة عشرة آلاف ثم انضم إليهم في الطريق عدد من قبائل العرب وفي مر الظهران عثر حرس رسول الله على أبي سفيان واثنين معه فأسلوهم وجاؤوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان وقال العباس الذي لقيه الرسول في طريق مسلما مهاجرا إلى المدينة إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا يفتخر به فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم وصل الجيش مكة فأعلن منادي الرسول من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت شريرتهم في حق الإسلام ورسوله ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب الراحلة منحن على الرحل حتى لتكاد جبهته تمس قتب شكرا لله على هذا الفتح الأكبر ثم طاف الرسول بالبيت وأزال ما حوله من أصنام بلغت ثلاثمائة وستين ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها ثم وقف على بابها وقريش تنظر ما هو فاعل بها فقال فيما قال ساعة إذ يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فجلس إليهم الرسول على الصفا وأخذ بيعتهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا بايع الرجال اولا ثم النساء ولم يصافح واحدة منهم وكان في من بايعهن هند زوجة أبي سفيان التي أهدر الرسول دمها في من أهدر يوم الفتح فلما علمها عفى عنها فيعتها وفي يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن لصلاة الظهر على ظهر الكعدة فاستعظم ذلك الحاضرون من قريش ولم يسلموا بعد ولكن رسول الله أراد ذلك عمدا لسر عظيم وحكمة بالغة عشرة غزوة حنين وكانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بأيام وسببها أن الله لما فتح مكة لرسوله ظن زعماء هوازن وثقيف أن رسول الله سيتوجه إليهم بعد الانتهاء من أمر مكة فعزموا على أن يبدؤوه بالقتال فأمروا عليهم مالك بن عوف وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة فأمرهم أن يسوقوا معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم ومواشيهم ليكون ذلك أدعى إلى ثباتهم في القتال وقد بلغت عده المقاتلين منهم في هذه المعركة المرتقبة ما بين عشرين ألفا إلى ثلاثين فأعلن رسول الله عزمه على الخروج لقتالهم فخرج كل من كان بمكة أصحابه الذين قدموا معه في المعركة ومن انضم إليهم بعد ذلك ممن أسلم حديثا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في وادي حنين خرجت عليهم هوازن وحلفاؤها في غبش الصبح فحمل عليهم المسلمون فانكمشوا وانهزموا فانشغل المسلمون بجمع الغنائم فاستقبلهم المشركون بالسهام فانفرط عقدهم وفر أهل مكة والمسلمون الجدد وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا على بغلته يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكان قد أشيع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فألقى كثير منهم سلاحه يائسا. ولكن نفرا من المهاجرين والأنصار ثبتوا حوله وأخذ العباس وكان جهوري الصوت ينادي في المسلمين إن رسول الله لا يزال حيا فعاد إليه من كان مدبرا وتكاثر المؤمنون حتى استطاعوا أن ينتصروا كرة أخرى وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون وبلغت غنائم العدو مبلغا كبيرا فرقه اولا على المؤلفة قلوبهم من حديث الإسلام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 وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بين الإسلام والمشركين لم يلبث العرب من بعدها كسروا الأصنام ودخلوا في دين الإسلام أحد عشر غزوة تبوك وتسمى غزوة العسرة وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة. وتبوك موضع بين وادي القرى من أرض الحجاز وبين الشام. وسببها أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام ضمت قبائل لخم وجذام وعاملة وغسان وهي من نصار العرب. وكان قصد هرقل من ذلك الهجوم على المدينة والقضاء على الدولة الناشئة في جزيرة العرب. التي أخذت أخبارها وأخبار انتصاراتها تنيع جزع هرقل وخوفه فندب رسول الله الناس للخروج وكان الوقت وقت عسر شديد وحر شديد فانتدب المؤمنون الصادقون عن طيب نفس وتخلف ثلاثة منهم وهم من صادقي الإيمان وندب الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء لتجهيز جيش العسرة فجاءوا بأموال كثيرة جاء أبو بكر بماله كله وكان أربعين ألف درهم وجاء عمر بنصف ماله وتصدق عثمان يومئذ بمال كثير وجهز ثلث الجيش حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وجاءه عدد من فقراء الصحابة لا يجدون ما يركبون عليه فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون وتخلف من المنافقين بضعة وثمانون رجلا واعتذر إليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة فقبلها منهم صلى الله عليه وسلم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومعه ثلاثون ألف مقاتل ومن الخيل عشرة آلاف وكان هذا أعظم ما رأته العرب حتى ذاك ثم واصل سيره حتى بلغ تبوك فأقام فيها نحو من عشرين ليلة ولم يلق فيها كيدا ولم يدخل حربا وكانت هذه آخر غزواته صلى الله عليه وسلم وفي هذه الغزوة نزل قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة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 كما أنزلت آيات كثيرة تتحدث عن موقف المنافقين والمعتذرين من الأعراب في هذه الغزوة وفيها عتاب من الله لرسوله على قبول معذرتهم وهي آيات كثيرة تجدها في سورة التوبة دا الدروس والعظات نتكلم اولا عن مشروعيه القتال في الإسلام وأسبابه وقواعده العامة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بالحسنى والموعظه يتلو على قومه ما يتنزل عليه من كتاب الله ويحدثهم من قلبه وعقله ما يفتح عيونهم على ما هم عليه من وثنية وخرافة وظلالة وجهل ولكن قومه قابلوه بالصد والسخرية اولا ثم بالافتراء والأذى ثانيا ثم بالتامر على قتله اخيرا إلى أن هي الله لدعوته مكانا تستقر فيه آمنة مطمئنة ولكنه واجه في مكانه الجديد قوتين تتربصان به الدوائر قريشا التي أقضى مضجعها هجرة النبي وصحابته إلى المدينة التي آمن أصحابها بدعوته أيضا فغدت له قوة تتمزق لها مرائر قريش وقوة اليهود التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم علاقة السلم معهم منذ استقراره ولكن طبيعة اليهود طبيعة حاقدة ماكرة متامره فما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة وتتم له زعامة المهاجرين والأنصار حتى شرق زعماء اليهود بالحسد والغيظ من هذه الزعامة التي نافستهم وسيطرت على المدينة سيطرة تامة كان الرسول صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة تتنزل عليه آيات القرآن الكريم بالصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وكان المشركون كلما تنزلت آيات الصبر على أذاهم ازدادوا في الأذا والكيد والعدوان ولم يكن المسلمون يومئذ قادرين على صد الأذا لقلتهم واستضعافهم فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصبحت للمسلمين شوكة ومنع واجهتهم قوة قريش وعداوتها وضغينة اليهود وخبثهم باحتمال العدوان عليهم في كل حين والإسلام دين واقعي لا يغمض عينه من الواقع ويتبع الأوهام والمثل العليا إذا قوم لا يؤمنون بهذه المثل ولا يحترمونها فكان لابد له من أن يحتمي بالقوة ويستعد لرد العدوان ويقضي على قوة الباطل وشوكته لينفسح المجال أمام دعوته الخيرة المحررة تخاطب العقول وتزكي النفوس وتصلح الفساد وتجعل للخير أعلاما مهتدى بها ومنارات تضيء الطريق لمبتغي الهداية والخير والرشاد لهذا كله وما يشبهه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 ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه هي اولى الآيات التي نزلت في شأن القتال والإذن فيه وجدير بنا أن نقف عندها قليلاً لنتعرف منها حكمة الإذن بالقتال وفائدته وأهدافه واحد ذكر في صدر الآية أنه أذن للمؤمنين بالقتال ويلاحظ أنه عبر عن المؤمنين بلف الذين يقاتلون ومن القواعد اللغوية المعروفة أن تعليق الحكم بمشتق يفيد ما منه الاشتقاق فيقاتلون مشتق من المقاتلة أي إن هؤلاء المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال كانوا يقاتلون أي يضطهدون ويعذبون ويعلم عليهم القتال فهذا صريح في أن العلة في الإذن لهم بالقتال وقوع الاضطهاد عليهم من قبل فهو بمثابة رد العدوان عنهم ومعاملة المثل بالمثل كما في قوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها اثنان وفي الآية نفسها تصريح بأن هذا القتال الذي كان كانوا يقاتلون به إنما كان ظلما وعدوانا لا مسوغ له وذلك في قوله في الآية بأنهم ظلموا فالمؤمنون في مكة لم يكونوا ظالمين ولا متعسفين إنما كانوا يدافعون عن عقيدة ويدعون قومهم إلى التحرر من الأوهان والخرافات ومساوئ الأخلاق ثلاثة وفي الآية الثانية تصريح بالحقائق التاريخية التي وقع فيها الاضطهاد. ذلك أن هؤلاء المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال كانوا قد أخرجوا من ديارهم وليس هنالك ظلم أشد من إخراج الانسان من وطنه وتشريده عن أرضه أربعة وفي الآية نفسها بيان للسبب الذي من أجله أخرج هؤلاء المؤمنون من ديارهم وهو أنهم خالفوا قومهم في اعتناق الوثنية وعبادة الآلهة الباطلة وعبد الله الواحد الاحد فالقوم كانوا مضطهدين من أجل العقيدة لا تريد قريش أن تكون لهم حريتهم فيها خمسة وما دام المؤمنون كانوا لا يملكون حرية الاعتقاد فالقتال الذي شرع إنما هو لتأمين هذه الحرية التي هي أغلى ما يعتز به الإنسان من قيم في هذه الحياة ستة ثم بين الله أن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنين ليست فائدته في تأمين الحرية الدينية لهم وحدهم بل يستفيد منهم منها أتباع الديانات السماوية الأخرى وهي اليهودية والنصرانية فإن المسلمين كانوا يومئذ يقاتلون وثنيين لا دين لهم فإذا قويت شوكتهم استطاعوا أن يحموا أماكن العبادة لليهود والنصارى مع حمايتهم للمساجد كي لا يستلي الوثنيون والملحدون فيحاربوا الديانات الإلهية ويغلق أماكن العبادة لها وذلك واضح في قوله في تلك الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والصوامع هي أماكن الخلوة للرهبان وتسمى الأديرة والبيع هي كنائس النصارى والصلوات هي كنائس اليهود وبذلك يتبين بوضوح أن القتال في الإسلام ليس لمحو الديانات السماوية وهدم معابدها بل لحماية هذه الديانات من استعلاء الملحدين والوثنيين عليها وتمكنهم من تدميرها وإغلاقها سبع وفي الآية الثالثة تصريح بالنتائج التي تترتب على انتصار المؤمنين في هذا القتال المشروع فهي ليست استعمار الشعوب ولا أكل خيراتها ولا انتهاب ثرواتها ولا إذلال كراماتها وإنما هي نتائج في مصلحة الإنسانية ولفوائد المجتمعات فهي ألف لنشر السمو الروحي في العالم عن طريق العبادة أقام الصلاح باء ولنشر العدالة الاجتماعية بين الشعوب عن طريق الزكاة وآتوا الزكاة جيم ولتحقيق التعاون على خير المجتمع وكرامته ورقيه وأمروا بالمعروف دال وللتعاون على مكافحة الشر والجريمة والفساد ونهوا عن المنكر تلك هي النتائج التي تترتب على انتصار المؤمنين في قتالهم مع أعدائهم من إقامة دولة إسلامية تعمل على سمو الروح وتكافل المجتمع ورقي الإنسان عن طريق الخير ومنع انحداره عن طريق الشر فأية غاية إنسانية أنبل من هذه الغاية التي شرع من أجلها القتال في الإسلام وأي قتال عرفته الأمم في القديم والحديث يساوي هذه الغاية في عموم الفائدة للناس جميعا وبناء المجتمعات على ما يؤدي إلى رقيها وتطورها تطورا إنسانيا بناء لا رجوع فيه, فيه إلى عهد الجاهلية الأولى من الإباحية والانحلال والإلحاد والحروب وسفك الدماء كما هو شأن التطور الذي يتم في ظل هذه الحضارة الغربية المادية وإذا عرفنا أهداف الإسلام وغاياته من إباحة القتال عرفنا معنى أنه في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله هو جهاد لتحقيق الخير والسلام والسمو والعدل في المجتمعات وسبيل الله طريقه والطريق إلى الله لا يكون إلا عن طريق الخير والحب والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان هذه كلمة موجزه عن أهداف الإسلام في مشروعية القتال والأسباب التاريخية للإذن به ثم نتكلم عن الدروس والعظات في معارك الإسلام الأولى أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كنت أود أن أتكلم عن دروس كل معركة على حدة ولكن الوقت ضيق وذلك يأخذ عشرات الصفحات مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها في مرة واحدة مستفيدا من كل معركة أكثر من درس واحد ولعلي أفصل القول في دروس كل معركة على حدة في العام المقبل إن شاء الله وفسح في الأجل وتفضل بتخفيض المرض واحد كانت أول المعارك بدرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قريش في عودتها من الشام إلى مكة ولكن القافلة نجت وكان المشركون قد صمموا على القتال فكان من أمر المعركة ما ذكرنا واعتراض قافلة قريش لا يدل على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطريق كما يدعي الأفاكون من المستشرقين بل كان من بواعثه الاقتصاص من قريش لأخذ أموالها لقاء ما أخذت من أموال المؤمنين المهاجرين فقد أجبرتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وأراضيهم وأموالهم ومن علمت بهجرته بعد غيابه من مكة باعت له دوره واستولت على أمواله فشريعة المعاملة بالمثل المعترف بها اليوم في القوانين الدولية تبيح مثل هذا العمل كما هو الشأن بيننا وبين إسرائيل ومن المهم أن نلاحظ أنه سبقت غزوة بدر سبع محاولات لاعتراض عير قريش وكان الذين يخرجون فيها من المهاجرين فحسب ولم يرسل فيها أنصاريا واحدا ذلك لأن هؤلاء المهاجرين إن اعترضوا قافلة قريش واستولوا عليها فإنما يفعلون ذلك عن حق مشروع في جميع القوانين الإلهية والشرائع الوضعية ونشير إلى هذه المحاولات السبع وهي واحد بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهجرة وسرية عبيدة بن الحارث على رأس ثمانية أشهر منها وسرية سعد بن أبي وقاص على رأس تسعة أشهر منها وغزوة ودان على رأس اثني عشر شهرا منها وغزوة بواب على رأس ثلاثة عشر منها وغزوة بدر الأولى في الشهر الثالث عشر أيضا وغزوة العشيرة على رأس ستة عشر من الهجرة كل هذه السرايا والغزوات كانت مؤلفة من المهاجرين فحسب ليس فيهم أنصاري واحد وهذا ما يؤكد ما قلناه وهذا يؤكد ما قلناه اثنان إن النصر في المعارك لا يكون اثنان إن النصر في لا يكون بكثرة العدد ووفرة السلاح وإنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش وقد كان الجيش الإسلامي في هذه المعارك يمثل العقيدة النقية والإيمان المتقد والفرح بالاستشهاد والرغبة في ثواب الله وجنته كما يمثل الفرحة من المعتاق من الضلال والفرقة والفساد بينما كان جيش المشركين يمثل فساد العقيدة وتفسخ الأخلاق وتفكك الروابط الاجتماعية والانغناس في الملذات والعصبية العمياء للتقاليد الباليه البالية والآباء الماضين والالهه المزيفة انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال فقد حرص المشركون قبل بدء, قبل بدء معركة بدر على ان يقيموا ثلاثة ايام يشربون فيها الخمور وتغني لهم القيام وتضرب لهم الدفوف وتشعل عندهم النيران لتسمع العرب بما فعلوا فتهابهم وكانوا يظنون ذلك سبيلا الى النصر بينما كان المسلمون قبل بدء المعركة يتجهون إلى الله بقلوبهم يسألونه النصر ويرجونه الشهادة ويشمون روائح الجنة ويخر الرسول ساجدا مبتهلا يسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون وانهزم اللاهون العابثون والذي يقارن بين أرقام المسلمين المحاربين وبين أرقام المشركين المحاربين في كل معركة يجد أن المشركين أكثر, يجد أن المشركين أكثر من المسلمين أضعافا مضاعفة ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين حتى في معركتي أحد وحنين حيث انتصر فيها المسلمون ولولا ما وقع من أخطاء المسلمين في هاتين المعركتين ومخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي المسلمون هزيمة قط ثلاثة إن شدة عزائم الجيش واندفاعه في خوض المعركة وفرحه بلقاء عدوه مما يزيد القائد إقداما في تنفيذ خطته وثقته بالنجاح والنصر كما حدث في معركة بدر أربعة إن على القائد ألا يكره جيشه على القتال وخوض المعارك إذا كانوا غير راغبين ومتحمسين حتى يتأكد من رضاهم وتحسسهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من استشارة أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة إن احتياط الجنود لحياة قائدهم خمسة إن احتياط الجنود لحياة قائدهم أمر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة وعلى القائد أن يقبل ذلك لأن في حياته حياة الدعوة وفي فواتها خسارة المعركة وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صلى الله عليه وسلم ببناء العريش له ورأينا في بقية المعارك أحد وحنين كيف كان المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات يلتفون جميعا حول رسولهم ويحمونه من سهام الأعداء بتعريض أنفسهم لها ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأييد الله له بل اثنى على هؤلاء الملتفين حوله كما رأينا في ثنائه على نسيبة أم عمارة ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها, وأولادها وفقاءه في الجنة ستة إن الله تبارك وتعالى يحيط عباده المؤمنين الصادقين في معاركهم بجيش من عنده كما أنزل الملائكة يوم بدر وأرسل الريح يوم الأحزاب وما دام هؤلاء المؤمنون يحاربون في سبيله فكيف يتخلى عنهم وهو الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبع إن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه وأن يفسح لهم المجال لعل الله يلقي في قلوبهم الهداية ومن هنا نفهم سر ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر فقد كان يرجو أن يهديهم الله وأن تكون لهم ذريه من بعدهم تعبد الله وتدعو إليه وإذا كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول على ذلك فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام يومئذ وهو إرهاب أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلاله ولو قتل الأسرى يوم بدر لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمائها ومؤجج نار الفتنة ضد المؤمنين ويلوح لي سر آخر في قبول الرسول أمر الفداء وهو أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بين الأسرى وللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه فقد شهد معه بيعة العقبة الثانية سرا وكان يخبر الرسول عن كل تحركات قريش مما يؤكد عندي أنه كان مسلما يكتب إسلامه فكيف يقتله الرسول وهذا شأنه معه ولو استثناه الرسول من بين الأسرى لخالف شرعته في تحريم قتل المسلم إن كان العباس مسلما وإن كان مشركا فشريعته لا تفرق بين قريب وبعيد في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من يحارب الله ورسوله ولغتنمها المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به ولإضعاف الثقة بعدالته وتجرده عن الهوى في كل ما يصدر عنه وليس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء ثمانية إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة كما حصل في وقعة أحد فلو أن رومات النبل الذين أقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جيشه ثبتوا في مكانهم كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لن استطاع المشركون أن يلتفوا من حولهم ويقلبوا هزيمتهم اول المعركة إلى نصر في آخرها وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء وقد أنذر الله المؤمنين بالعذاب إن خالفوا أمر رسولهم فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تسعة والطمع المادي في المغانم وغيرها يؤدي إلى الفشل فالهزيمة كما حصل في معركة أحد حين ترك الرومات مواقفهم حصل في معركة أحد حين ترك الرومات مواقعهم طمعا في إحراز الغنائم وكما حصل في معركة حنين حين انتصر المسلمون في أولها فطمع بعضهم في الغنائم وتركوا تتبع العدو مما أدى إلى عودة العدو وهجومه على المسلمين فانهزموا ولولا ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين حوله لما تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين وكذلك الدعوات يفسدها ويفسد أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم الدنيا واستكثارهم من مالها وعقارها وأراضيها إن ذلك يحمل الناس على الشك في صدق الداعية فيما يدعو إليه وإلى اتهامه بأنه لا يقصد من دعوته وجه الله عز وجل إنما يقصد جمع حطام الدنيا باسم الدين والإصلاح ومثل هذا الاعتقاد ومثل هذا الاعتقاد في أذهان الناس صد عن دين الله وإساءة إلى كل من يدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص أشر. وفي ثبات نسبة أم عمارة وزوجها وأولادها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون يوم أحد دليل من الأدلة المتعددة على إسهام المرأة المسلمة بقصة كبير من الكفاح في سبيل دعوة الإسلام وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة عبء الدعوة إلى الله من جديد لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات ولتنشئ في أطفالها حب الله ورسوله والاستمساك بالإسلام وتعاليمه والعمل لخير المجتمع وصلاحه وما دام ميدان الدعوة شاغرا من الفتاة المسلمة الداعية أو غير ممتلئ بالعدد الكافي منهم فستظل الدعوة مقصرة في خطاها وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى يسمع نصف الأمة وهن النساء دعوة الخير ويستيقظ في وقول وقلوبهن حب الخير وإقدام على الدين والإسراع إلى الاستمساك بعروته الوثقى أحد عشر وفي إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجراح يوم أحد عزاء للدعاة فيما ينالهم في سبيل الله من أذن في أجسامهم او اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال او قضاء على حياتهم بالاعدام والاغتيال وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اثنى وفيما فعله المشركون يوم أحد من التمثيل بقتل المسلمين وبخاصة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل واضح على خلو أعداء الإسلام من كل إنسانية وضمير فالتمثيل بالقتيل لا يؤلم القتيل نفسه إذ الشات المذبوحة لا تتألم من السلخ ولكنه ذليل على الحقد الأسود الذي يملأ نفوسهم، فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها كل ذي وجدان حي وضمير إنساني. كذلك رأينا المشركين يفعلون بقتل المسلمين يوم أحد، وكذلك رأينا اليهود يفعلون بقتلانا في معارك فلسطين. وكل الفريقين يصدون عن ورد واحد. نابع من حنايا نفوسهم التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك هو الحقد على المستقيمين في هذه الحياة من المؤمنين إيمانا صحيحا صادقا بالله ورسوله ويوم الآخر ثلاثة عشر وفي قبول الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة الحباب بن المنذر بالتحول من منزله الذي اختاره للمعركة يوم بدر وكذلك في قبول استشارته يوم خيبر ما يحطم غرور الدكتاتوريين المتسلطين على الشعوب بغير إرادة منها ولا رضا هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم من الفضل في عقولهم وبعد النظر في تفكيرهم ما يحملهم على احتقار إرادة الشعب والتعالي عن استشارة عقلائه وحكمائه ومفكريه إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الله منه أكمل الصفات ما أهله لحمل اعباء آخر رسالته وأكملها كان يقبل رأي أصحابه الخبيرين في الشؤون العسكرية وفي طبيعة الأراضي التي تتطلبها طبيعة المعركة دون أن يقول لهم إني رسول الله وحسبي أن امر بكذا وأنهى عن كذا إذ قبل منهم مشورتهم وأراءهم فيما لم ينزل عليه وحي فكيف بالمتسلطين الذين رأينا كثيرا منهم لا يتفوق على الناس بعقل ولا علم ولا تجربة بل بتسلطه على وسائل الحكم بعد أن تواتيه الظروف في ذلك كيف بهؤلاء الذين هم أدنى ثقافة وعلما وتجربة من كثير ممن يحكمونهم ألا يجب عليهم أن يستشيروا ذوي الآراء ويقبلوا بنصيحة الناصحين وحكمة المجربين إن حوادث التاريخ القريب والبعيد دلتنا على أن غرور الدكتاتوريين قضى عليهم وعلى أمتهم وهوى بالأمة إلى منحدر سحيق يصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنين أو مئاتها ففيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول مشورة الحباب في بدر وخيبر قدوة لكل حاكم مخلص ولكل قائد حكيم ولكل داعية صادق انتهى الوجه الأول والبقية على الوجه الثاني